إ ن هذا ا ل ق ر آ ن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أ ن لهم أ ج ر ا كبيرا و أ ن الذين لا يؤمنون ب ا ل آ خ ر ة أ ع ت ر ن ا لهم عذابا أ ل ي م ا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 مبصره ل ت ب ت غ و فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل انسان الزمناه طائره في عنقه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 وجعلنا له جهنم ي ص ل ه ا مذموما مدحورا ومن أ ر ا د ا ل آ خ ر ة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء نمد ع ط انظر ربك ك وما ا عطاء ربك محذورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض و ل ل آ خ ر ة أ ك ب ر درجات و أ ك ب ر تفضيلا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 فاوكلاهما فلا تقل لهما, لهما افت ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما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 و آ ت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا ان المبذرين كانوا إ خ و ا ن الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا واما تعرضن عنهم ابتغاء رحمه من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلوله إ ل ى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقود ملوما محسورا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 ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش ي في الارض مرحا ً انك لن تحرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها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 واذا ذكرت ربك في ا ل ق ر آ ن وحده ولو على ادبارهم نفورا نحن اعلم بما يستمعون به اذ يستمعون اليك واذ هم نجوا اذ يقول الظالمون ان ت ت ب ع و إ ل انظر رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك ا ل أ م ث ا ل فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أ اذا كنا عظاما و ر ف ا ت انا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا ح ج ا ر ة أ و حديدا او خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أ و ل م ر ة فسينغضون إ ل ي ك رؤوسهم ويقولون متى ا ه قل عسى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 ربكم اعلم بكم ان يشا يرحمكم أ و ان يشا يعذبكم وما أ ر س ل ن ا ك عليهم وكيلا وربك أ ع ل م بمن في السماوات و ا ل أ ر ض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض واتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا الذين ي د ع و ن ي ب ت غ و ن إلى ر ب ه م ا ل و س ي ل ة أ ي ه م أقرب و ي ر ر ج و ن ح م ت ه و ي خ ا ف و ن ع ذ ا ب ه إن ع ذ ا ب ربك كان م ح و وإن ر ا ي ن ق ر ي ة إ ل ا نحن مهلكوها قبل يوم ا ل ق ي ا م ة أ و معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مستورا وما منعنا أ ن نرسل ب ا ل آ ي ا ت إ ل ا أ ن كذب بها ا ل أ و ل و ن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 واذ قلنا للملائكه اسجدوا ل آ د م فسجدوا إ ل ا إ ب ل ي س قال أ ا س ج د لمن خلقت طينا قال ارايتك هذا الذي كرمت علي لئن اخرتني إ ل ى يوم القيامه لئن اخرتني الى يوم القيامه لاحتنكن ذريته الا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فان جهنم جزاؤكم جزاء موفورا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 وكفى بربك وقيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله انه كان بكم رحيما واذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون الا اياه فلما نجاكم إ ل ى البر اعرضتم وكان الانسان كفورا افامنتم ان يخصف بكم جانب البر او يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أ م أ م ن ت م ان يعيدكم فيه ت ا ر ة أ خ ر ى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما, كفرتم فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا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 و إ ن كادوا ليفتنونك عن الذي أ و ح ي ن ا إ ل ي ك لتفتري علينا غيره و إ ذ ا لاتخذوك قليلا ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن إ ل ي ه م شيئا قليلا إ ذ ا لاذقناك ضعف الحياه وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وان كادوا ليستفزونك من الارض ليخرجوك منها واذا لا يلبثون خلافك الا قليلا سنه من قد أ ر س ل ن ا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أ ق م ا ل ص ل ا ة لدلوك الشمس إ ل ى غسق الليل و ق ر آ ن الفجر إ ن ق ر آ ن الفجر كان مشهودا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 إ ل ا ر ح م ة من ربك إ ن فضله كان عليك كبيرا قل إ ن اجتمعت ا ل إ ن س والجن على أ ن ي أ ت و ا بمثل هذا ا ل ق ر آ ن لا ي أ ت و ن بمثله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 وما منع الناس أ ن يؤمنوا إ ذ جاءهم الهدى إ ل ا أ ن قالوا أ ب ع ث الله بشرا رسولا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 إ ن ه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهد ي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أ و ل ي ا ء من دونه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 قل لو انتم تملكون خزائن رحمه ربي اذا لامسكتم خشيه الانفاق وكان الانسان قتورا ولقد آ ت ي ن ا موسى تسع آ ي ا ت بينات ف ا س أ ل بني إ س ر ا ئ ي ل إ ذ جاءهم فقال له فرعون إ ن ي لاظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أ ن ز ل هؤلاء إ ل ا رب السماوات